فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أ م ر ك م مرفقا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 من يهد ي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أ ي ق ا ض ا وهم رقود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 أ ح د ك م بورقكم هذه إ ل ى ا ل م د ي ن ة فليوم ن ظ ر أ ي ه ا أ ز ك ى طعاما ا فلينظر ي أ ه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 أن أ يهديني ربي ل قل ر رشدا ب من هذا و ب ث و الله في كهفهم ث ا ا وازدادوا ث م ئ ة سنين تسعا ل ل أ ع ل م بما لبثوا له غيب السماوات و ا ل أ ر ض أ ب ص ر به و أ س م ع ما لهم من دونه من قبله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 واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم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 اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من ن ط ف ة ثم, ثم سواك رجلا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 وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنه الاولين إلا أن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 و تلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لما لكي هم موعد ً ا و اذ قال موسى لفتاه ل ا أ ب ر ح هتا ابل وماجما ع ا ل ب ح ر ي ن أ او امضي حقوبا فلم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 قال لا ت ؤ خ ذ ن ي بما نسيت ولا ترهقني من أ م ر ي عسرا ف ا ن ط ل ق حتى إ ذ ا لقيا غلاما فقتله قال أ ق ت ل ت نفسا ز ك ي ة بغير نفس